آه are Allah Allah Allah Allah Allah Allah Oh Yeah. yeah. داره Oh! والله Ah uh -oh. نا تاكامن تحت لا احزنك الله ما يطالعك قد جعل ربك تحزني سَكِرْ The ذقت له عمال صوما فلم كف لمن يوم إنسيا قوم わ فأشارت لك مذ ربا بوالديك ولم يجعني جًا تونس والسلام Mother? اذاميهم ولذ الله اله الا الله وان